سبكت كتاب الله تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفه وزوجناهم في حور والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان بايمان الحق بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم وما التناهم من عملهم من شيء بما كسب رهين كل امرئ بما كسب رهين وامددناهم بفاكهه ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها لا لغون فيها ولا تأثير يَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُمٌ مَكْنُونٌ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا, إنا كنا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 نا من قبل ندعو، إنه هو البر الرحيم. نا كنا من قبل ندعو، إنه هو البر الرحيم. فذكر فما؟ بنعمة ربك بكاهن بكاهن ولا مجنون.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 مغرا فهم مماغرا من اصطنوا ام عندهم الغيب فهم يكتبون ام يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون فالذين كفروا هم المكيدون أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ يَمَّا يُشْرِكُونَ